لكن إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فترفر سبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم